وَتَرَىٰهُمْ يَرْكُضُونَ عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ لَا وَمَا كَانَ لَهُم مِّن مَا لَكُمْ مِنْ لكم مَنْ جَئٍ يَوْمَ إِذٍ وَمَا Hvala لا يملك السماء وان الارض اشتركوا <سؤال> <سؤال> في <سؤال>